يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسمه و لا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّوَانِ س إِ خَلَقَنَاكُمِْ من ذَكَرِ وَأُ تَ وَجَعلنكُم شعروبَ وَقَبَ إلَ للتَعارَكُ إِ أَكرَمَكُمْذَ اللهَّهِ أَثقكُ إِ اللهَّه عَليمٌ خبير قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِن لَّنْ يَدْخُلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن طَيِّعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن